بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة نصبها تسلى نارا حاميه تسقى من عين آنيه لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةَ فيها عينٌ جارية فيها سررٌ مرفوعة وأكوابٌ موضوعة ونمارقٌ مصطفة وزرابيٌ م بثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت وإلى السماء ايك اي پرفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكّر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم